قال سأويه لا جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اطلعي وغيض الماء وقيل يا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 وانت احكم الحاكمين قال يا نوح قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم إن أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين إِلَيْكَ يَا نُوحُ بِطِبْ سَلَامٍ مِنَّا إِلَيْكَ يَا نُوحُ بِطِبْ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن مَّن معك وأُمَمُّونَ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ عَذَابٍ مَعْلِمٍ تِلْكَ مِنْ أَبَابِ وعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين